شبكة الحكمة والأثر الشبكة العلمية لأهل الحديث والأثر ببلاد سودان تقدم الصلاة والسلام على أسراء الأنبياء والمغسلين نبينا محمد على آله وأصحابي الطيبين الطائبين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته لقفنا عند قوله المسلف عليه رحمه الله ووجهه وكل ما من كيده كوجهه ويده وكل ما من نهجه تكلمنا عن الوجه صفة الوجه لله تبارك وتعالى وذكرنا أذلتها من الكتاب ومن السنة وذكرنا ما وقع بالطوائف في, في هذا الباب من ضلال المحرار فلس كذلك ونذكر اليوم صفة اليد لله عز وجل فإن المصدف رحيم الله ذكر اليد من الأمثلة التي دلت عليها الأدلة فقال كل ما قد جاء في الدليل فثابت من غير ما تمثيل كما قال من رحمه ونوها توجهه ويده وكل ما من نهجه فذكرنا صفه الوجه ويجلى في صفه اليد لله تبارك وتعالى وكما تقدم معنا هذا الباب من الابواب العظيمه والجليله لانها أبوابهم تتكلم عن الرب عز وجل وإذا كان الكلام عن الرب عز وجل فهو أعظم الكلام وأهم الكلام وأولى الكلام فتقرير وهذه المسائل أولى وأهم من تقرير مسائل الزقه والأخلاق وغيرها إن أن أول واجه على العباد معرفة الله عز وجل هذا أول واجب على الله أن يعرفوا ربه يعرفوه بأسمائه يعرفه باصثاته يعرفوه, يعرفوه بأفعاله تبارك وتعالك ثم بعد ذلك يعرفوا رسوله فلهذا الركم الأول من أركان الإيمان إيمان بالله كما جاءت حديث جبريل المشهور قال إيمان أن تؤمن بالله قال لما الإيمان بالله يتضمن هذه الثلاثة الإيمان بأسمائه وأفعاله التي يفعلها تبارك وتعالى فنحن الآن نتحدث عن هذا الباب العظيم الذي هو الركم الأول من أركان الدين ألا وروا الإيمان بالله عز وجل ومع صفات الله تبارك وتعالى ومع صفة اليد لله عز وجل فقد ذكرها الله عز وجل في كتاب وكما سبق معنا مرارا طريقتنا في هذا الباب إثبات ما أثبته الله من نفسه وهي طريقة الصحابة رضوان الله عليه وإثبات ما أثبته النبي صلى الله عليه وسلم لرب'ه فلسنا بأعلم بالله من الله ولسنا بأعلم بالله عز وجل الرسول الله صلى الله عليه وسلم ولسنا بأغير على الله عز وجل من نفسه ولسنا بأغير على الله تعالى من رسوله صلى الله عليه وسلم ولسنا بأشد لله عز جل عن مماثلة المخلوقين من نفس ورسنا بأشد تنزيها لله عز جل عن مماثلة المخلوقين من رسوله صلى الله عليه وسلم هذه قواعد نكررها دائما حتى نعلم أننا حينما نثبت هذه الصفات لله عز جل لا نعني بها التمثيل ولا مماثلة المخلوق بالخارج إنما كما قال ربنا نقول وكما قال رسولنا صلى الله عليه وسلم نقوم كما قال العيو ابن محمد الفزائر رحمه الله ومن شيوخ اجمام البخاري قال وليس في وصف الله به نفسه ولا رسوله تشبيك وليس في وصف الله به نفسه ولا رسوله تشبيك قال الله عز وجل لإبليس ما منعك أن تسجد لما خلقت بيديني هذه اول آله اذكرها في اثبات صفه اليد لله عز وجل وهذه الاله اثبت ثلاثه معاني الاول ان لله يد الثاني ان عدد هذه اليد اثنان وقال منعك ان لا تسجد لما ما منعك ان لا تسجد لما قضت بيديه السلام الثالث انها يد حقيقيه والدليل على انها حقيقيه مقاله أمر العلم من ذكر التفنية فإن هذه التفنية قيمة لفظية ظاهرة على أن المقصود اليد بالمعنى المعروف فإن الأسماء والصفات لها معاني كما قال ابن رحمه الله أسماء أوصاف مدحم كلها مستقة قد حملت لنعاني وكما قال في البيت الآخر قال أسماقه دلت على أوصافه مشتقة منها اشتطاط معاني فهذه الأوصاف تدل على معاني ليست ثلاث الله تعالى خاطبنا بما تحصله عقولنا وخاطبنا بلغة نسهمها وبالكلمات التي نعرفها لم يخاطبنا بلغة سريانية وإنما خاطبنا باللغة العربية فقال بجسان العربي مبين بجسان عربي مبين فقال إنا جعلناه طفان عربية فخاطب الله عز وجل العباد باللغة العربية المسهومة المعروفة المعاني عند العرب في لغتها وهنا قال ما منعك أن لا تسكد لما خلقت بيدين فهذا فيه إثبات صفة اليدين لله عز وجل وكقوله تبارك وتعالى بيدك الخير إنك على كل شيء قدير في يدك إضافة اليد لله تبارك وتعالى إضافة حقيقية وإثبات لمعنى الحقيقي هو معنى اليد بالمعنى المعروف في لغة العرب لا نقول يد الله كأيدينا معاذ الله أن نقول ذلك كما أننا نقول كما اننا لا نقول حياة الله كحياتنا والله حي والانسان حي لا نقول حياة الله كحياتنا ولا حياتنا كحياة الله وكما أن الله عليم والمخلوق عليم لكننا لا نقول علمنا كعلم الله وكما أن الله رحيم والانسان رحيم لقد كما وصف راتوله بالمؤمنين رؤوف رحيم هذا في وصف النبي صلى الله عليه وسلم لما قد جاء من اوصفكم تحياتنا عليكم ايها الذين ادرينا انكم خليقون بالمؤمنين واقول رحيم لا نقول رحمتنا كرحمه ربنا ولا رقبتنا كرقه ربنا ولا ارادتنا كاراده الله عز وجل وكذلك نقول يدنا ليست كيد يد الله تبارك وتعالى ويد الله ليست كيدينا معاد الله أن نقول ذلك لكن ننفي المماثله لكننا لا ننصف صفه الرب ننفي المماثله كما أننا ننفي مماثرة حياتنا بحياته لكن لا نقول ليس بحي عز وجل بل هو الحي تبارة وتعالى كما قال الله لا إله إلا هو الحي الطيوب لكننا لا نماثر حياته بحياتنا بحالة حياته تليق بجلاله وعظمته وكذلك نثبت له اليد ولا نمثلها بأيدينا لكننا لا ننفي عن الله عز وجل هذه الصلاة ونقول لله تبارة وتعالى تليق بجلاله وعظمته وقال عز وجل والسماء خلقناها بأيد وإنا لموتعون هنا جمع اليد والجمع يصطق على بثنين فإن الاثنان جمع وهو أقل الجمع عند ضائفة كبيرة من علماء اللغة العربية وقال عز وجل يد وقالت اليهود يد الله مغلولة غلّت أيديهم ولعنوا بما قال بل يداه مبسوطتان تنّى اليدين وهذه الآية أفادت ثلاث إفادات الإفادة الأولى أن اليهود يؤمنون بأن لله عز وجل يذل لكنهم يقولون يده مغلولة يعني ضغير والعياب لله اليهود يقبرون بأن لله يذل ومما يدل على أن اليهود يقبرون بهذه السفر لله تبارك وتعالى ما رواه البخاري ومسلم عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال جاء حفر من هو الحفر عالم اليهود يسمى حفر قال جاء حفر إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا محمد أو يا أبا القادر إن الله تعالى يأبر السماوات على أصبع والأرضين على أصبع والماء على أصبع والشجر على أصبع والسرى على أصبع والمخلوقات على أصبع فيهزهن ويقول أنا الملك أنا الملك قال عبد الله المسعود النبي صلى الله عليه وسلم تعجبا من قول الحبر وتصبيقا له ثم قرأ عليه الصلاة والسلام وما قدر الله حق قبله والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مقيّات باليمن فالنبي صلى الله عليه وسلم ما كذبهم اليهود لما قال ذلك بل صدقه النبي صلى الله عليه وسلم فاليهود كانوا يؤمنون بهذه الصفات فتعجب لمن فعجب لمن اليهود خير منه في هذا البلاء عجب من اقوام ينكرون صفة اليد لله عز وجل مع ان اليهود وهم يهود شهر حق الله يؤمنون بهذه الصفة ويذبتون اليد لله كلاباً. هذه الإفادة الأولى أن, أن اليهود يؤينون نصفة اليدين لله عز وجل الإفادة الثالثة أن لله تبارك وتعالى يد يد الحقيطية للمعنى الحقيطي المعروف في لغة العرب الإفادة الثالثة الإفادة الثالثة أن لله عز وجل يدان عددها إثنان لله تبارك وتعالى يدان فقال بل يدان مبسوطتان ينفق كيف يشاء قولوا مبسوطتان قرينة لفظية داخل النص تدل على أن المقصود باليد هنا حقيقتها لا معنى مؤولة قولوا يبسط والبصط يكون باليد أم باللسار أم بغير ذلك البصط باليد فأضاف البصط إلى اليد ليدن على أنها حقيقية بل يدات مبسوطتان بل مبسوطتان وهذا البصط مبسوط باليد وقال الله تبارك وتعالى يد الله سوف قيدين يد الله فوق ايديكم وكثيرا من السلف لما فسروا هذه الايه قالوا هذه من ايات القدر وبعضهم قال المقصود باليد هنا قوه الله وقدرته بقرينه اضافتها لايده ان النبي صلى الله عليه وسلم والصحابه رضوان الله تعالى ولكن نقول الراجع والفاهد أن هذه الإضافة إضافة حقيقية وأن المعنى هنا سفة اليد بمعنى الحقيقي والدليل قوله فقط أيديك أيدي من؟ ها؟ أيدي المؤمنين والنبي صلى الله هل أيدي المؤمنين هنا بهذه الآية أيادي حقيقية أم أيادي غير حقيقية؟ ماذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم تحت شجره الربوان كيف لا يعي بايع كيف بايع هل بايع باللسان ام بايع بيد وضع النبي صلى الله عليه وسلم يده هل وضع قدوته او ميده اذا التقيه ام يده؟ وضع يده على النبي صلى الله عليه وسلم والصحابه ثم جاء ابو بكر وضع يد فوق يد ثم جاء عمر فوضع يده ثم جاء علي رضي الله عنه فوضع يده ثم تدافع الصحابة وضعون أيديهم ثم وضع النبي صلى الله عليه وسلم يده الأخرى فقال اللهم هذه عن قال الله عز وجل يد الله فوق أيديه الله سبحانه وتعالى أيضا يده فوق أيديه سبحانه وتعالى والفوقية لا تستنزم الملاصقة ولا الملامسة ولا المماثة فحينما أقول يد اليمنى فوق يد اليسرى هل يلزم أنهما متلافقتان أو أنهما متلامستان أو أنهما متداخلتان إذن لا, تعني لا يعني إثبات فوقية يد الله على أيض المؤمنين المماثة أو الانتزاج أو التداخل لا يعني فهي الصفة الحقيقية و على أنَ何ها حقيقية أنَ الله تعالى ذكر يده وذكر ذكر أيدي المؤمنين و من إتفاه المؤمنين هنا هنا حقيقية لذلك ايدي المؤمنين هنا حقيقية وأضع أياديه الحقيقة فلماذا نكون هنا أيادي المؤمنين حقيقية و أنقول على يد الله 끝나iology أم عليك الحقيقية كما يقولن المستدعى كما سأثمع ذديك بل قوله فوق أيديهم قوله أيديهم هذه قرينة داخل النص تدل على أن الأياد المذكورة في هذه الآلة أياد المعنى المعروف في لغة العرب بالمعنى الحقيقي طبعا في القرآن هناك دقي الآيات كثيرة في القرآن ولو ذهبنا نستقصي باب الآيات التي أثبتت صفة اليد لا يعز وجل فظهار الدرس كثير من الآيات أثبتت صفة اليد لله لتباوك وتعالى أما من السنة فإضاء إلى حديث كثيرة منها حديث أبي ضريرا الصحيحية في احتجاج آدم وموسى قال عليه الصلاة والسلام فقابل آدم وموسى فقال موسى يا آدم خلقت الله بيدين وأخرجنا من الجنة بسبب فقال آدم لموسى يا موسى كتب الله لك الثورات بيده أتنومني على قبل قدره الله عليه هنا إثباتان إثبات أن الله تعالى خلق آدم بيده والثاني إثبات أن الله تعالى كتب الثورات لموسى بيده قال عز وجل كتبنا له في الألواح موحظة وتفصيلا لكل شيء فأضاف الكتابة إليه سبحانه وتعالى فهو الذي كتبها عز وجل الدليل الثاني من السلح ما جاء في الصحيح أيضا بل في الصحيحين قال عليه الصلاة والسلام من تصدق بعجب تمرة من كسب طيب ولا الله ولا يصعد الى الله الا الطيب فان الله تعالى يتقبلها بيمينه ثم يربيها كما يربي احدكم قلوا يتقبلها بيمينه اي بيده اليمنى يتقبلها بيمينه وفي صحيح المسلم قال عليه الصلاة والسلام إن المقصطين عند الله عز وجل على منابغ النور عن يمين الرحمن وكلتا يديه يمين الذين يعملون في حكمهم وأهلهم وما ولوا قرد فقراء إن المقصطين عند الله إن المقصطين عند الله على منابر من نور عن يمين الرحمن وكلتا يديه يمين الذين يعدلون في حكمهم وأهليهم وما والشاهد قولوا عن يمين الرحمن وقوله وكلتا يديه يمين, وكلتا يديه يمين يعني كل يديه يده برك اليوم في اللغة هو البرك وكلتا يديه يمين ومن الأجلة أيضا مجاسس من المسلم أن نبي صلى الله عليه وسلم يقول القلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها في تلشاء وأيضا من الأجلة مجاسس صحيحين في حديث الشفاعة الطويل يأتي الناس يوم القيامة إلى آدم فيقولون يا آدم أنت أبو البشر خلقك الله بيده وأكد لك ملائكتك ألا ترى ما نحو فيه ألا ترى ما قد حضر لا مشهع إلى ربك فهذا فيه إثبات اليد لله عز وجل وأنه خلق آدم بيده سبحانه وتعالى وقف الجهلية والمعتذرة والأشاعر ينكرون هذه الصفة ويقولون والعياذ بالله ليس لله هي. ويحجفون القرآن ويحجفون هذه الآيات يقولون الإذ يراج بها تارثاً النعمة وتارثاً القدرة فيقولون يد الله قدرة الله فوق أيديه ويقولون في خلق الله آدم بيده أي بقدرته وكذلك حديث أبي موسى الأسعر صلى الله عليه إن الله يبسط يده بالليل ليتوب مصيء النهار ويقصط يده بالنهار ليتوب موسيق الليل قالوا يقصط يده قالوا هذا كناج عن توبته على من يتوب عليه والجواب على ذلك أن الله تبارك وتعالى لما عاتذ إبليل قال له ما منعك أن تسجد لما خلقته بيزيط. طبعاً أشاعر أقول مقصود باليدي هنا القدرة هذه الآية تضمنت الرد عليه من وجهين الوجه الأول إذا كان المقصود باليدي هنا القدرة لم يكن هناك تمييز لآدم وتشريفه هل خلق الله إبليس بغير قدرة أم بقدرة قدرة. لو كان المعنى ما منعك أن لا تستدى لما خلقت بقدرتي لقال إبليس وأنا أيضا خلقتني بقدرتك يا رب معي أخوان الله تعالى شرف آدم بأنه خلقه بماذا بينما خلق إبليس بكل إنما أمره إذا رأت شيئنا يقول له كن فيكون فمخلوقات الله تعالى منها لا خلقه بالأمر في قوله كل ومنها ما خلقه بيده كآدم آدم خلق والله بيده تبارك وتعالى وكان هذا مقام التشريك لآدم أن الله خلقه بيده وعاتب إبليس لأنه لم يحتجم هذا المقام مقام التشريك للرب قال فلو كان المعنى ما منعك أن لا تفتد لما خلقت بقدرتي لمباشرة قال إبليس وهو جريب ومن جراته أنه قال خلقت أسأل أنا خير من خلقتني من النار وخلقته من طيب يعني كان إبليس في مقام الرب والتجرب على الله عز وجل وحياته الله فلو كان المعنى ما منعك أن لا تسد لما خلقت بقدرتي لرد إبنس مباشرة لجرعته القبيحة المضمومة وقال وأنا يرد كذلك خلقتني بقدرتك فمن فرق بيني وبين آدم لا فرق يعني الآن لا يوجد تشريف لآدم على غيره غير. فدل هذا على أن خلق الله لآدم بيده خلقا بيده تبارك وتعالى وأن اليد هنا بالمعنى المحروف في لغة العالم لا بمعنى القدرة أو بمعنى القوة كما يقوله المسجع ثالث الوجه الثالث أن الله تعالى سنّ اليد ولو كان المقصود باليد هنا القدرة لكان في الكلام عدد لو فسرناها بالقدرة لصار المعنى ما منعك ألا تسجد لما خلحت بيديك بقدرتين وهل القدرة تسنى؟ هل القدرة تسنى؟ تسمية القدرة عبد لأن القدرة اسمه جنس تسمية القدرة عبد لما, قال لما خلقت بيد أي قدرة لكن الله تعالى سنى اليد فقال ما منعك أن لا تفتد لما خلقت بيدين إشارة إلى أنها يدان حقيقي يدان بالمعنى المعروف في لغة العرب فتضم الآية الرد على الجهمية والمعتزلة والأشاعر من هذه الوجهة ولا خلاف بين الصحابة الله تعالى عليه في أن لله عز وجل يد ولا خلاف بين الأئمة الأربع مالك وأحمد الشافع وأبو حني في إثبات صفة اليدين لله تبارك وتعالى وعباراتهم في ذلك مسهورة ومعروفة وكذلك الأكابر لهم العلم كالبخائر وكعلي بن المديني وكعبد الرحمن بن مهدي وكعبد الله بن المبارك وكحمد بن زين وغيرهم وكحمد بن سلم ونعيم بن حماد وغيرهم من أكابر كلهم أثبتوا لله كبارك وتعالى صفة اليد بالمعنى المعروف في لغة العرب بمعنى اليد المعروف في لغة العرب لكنهم قالوا كيف هذه اليد مجهولة لنا كيف يده الله أعلم لله دعال يد تليق بجلاله وتليق بعظمته لم يطلعنا عن كيفيتنا وإنما أخبرنا عنه بأن له يد فنؤمن بالقدر الذي أمرنا الله تعالى بالإيمان به أمرنا أن نؤمن له يده فنؤمن بأن لله عز وجل يده ولا نكذب الله في كتابه ولا نكذب رسول الله صلى الله عليه وسلم في سنته ولا نحرق كتاب الله عز وجل فلو أراد الله تعالى ذكر القدرة لذكر القدرة صريحة ولو أراد الله تعالى ذكر النعمة لذكر الله النعمة صريح يرد أيضا على الجميع والمعتذل والأشاعر بمرأة جزر في قول لا يعد وجل وما قدر الله حق قدره والارض جميعا طبته يوم القيامه والسموات مطويات بيمين قال فقبض النبي صلى الله عليه وسلم يده وبسطها يمجد ربه طبق النبي صلى الله عليه وسلم يده وبسطها يمجد ربه حديث صحيح البخاري والنبي صلى الله عليه وسلم لما قبض يده وبسطها في ذكر هذه الآية لم يرد عليه الصلاة والسلام التمثيل فحاشا وكلاه صلى الله عليه وسلم أن يمثل إنما أراد أن يثبت حقيقة القرض والبسط واليد أراد أن يثبت ثلاث أقائد عليه الصلاة والسلام حقيقة القرض أنه يخذبها وحقيقة البسط أنه يفسطها وحقيقة اليد فإن القبض واليس والبس تكونوا بيدين الآن بغير يد, يد. قال الله عز وجل والله يقدم ويدش وقال عليه الصلاة والسلام يقدم القصة ويرفعه وقال عز وجل والأرض جميعا قضوته يوم القيامة والثماوات مقوياتا بيدينه فدلت هذه أدلة على إثباتها هذه السبت لربنا تبارك وتعالى قال وكل ما من نهجه من رحمة ونحيها كوجه ويده وكل ما من نهجه النهج هي الطريقة كما قال الله عز وقال لكل جعلنا منكم سرعة ومنهاجا الطريقة السوية هي المنهاج الذي يسر علينا وكل من نهجه أي كل ما وصف الله تبارك وتعالى به أفته من صفات في كتابه وفي سنة نبيه صلى الله عليه وسلم لا ننكره ولا نحرفه بالتأريف الذي نسمونه تقويله ولا نعطره ولا نمثله, ولا نمثله ولا نمثله ما قال الشيخ الإسلام بن زيم رحمه الله في شرح الصهانية فقال اتفق السلف اتفقوا هذا نقل المجمع. قال اتفق السلف على اثبات كل صفه جاءت الكتاب والسنه اثباتا من غير تحريف ولا تأويل ومن غير تكييف ولا تمثيل اثباتا من غير تحريف ولا تعطيل اثباتا من غير تحريف ولا تعطيل ومن تكييف ولا تمثيل. نقال اجمع على السلف لا يحركون ولا يعطلون ولا يمتلون ولا يفيفون وإذا تأملت عبارات الصحابة والتابعين والركاب من أهل العلم في ذلك الباب تجد أن هذه القاعدة المطبقة يذبتون صفة اليد ولا يحذفون كان حرفها من المعتزل والأشاعر ولا يعطلونها كما عطلها الجهلية ونفوها بالقلية ولا يكيفونها لا يكون يكيفونها بالإيد ولا يكيفونها بالإيد ولا يمثلونها بيدها وتشابه الأسماء لا يعني تشابها المسميات هذا قاعد نقررها كثير لله يد ولا يعني تشابه الاسماء تشابها اشبها او تماثلا اشبها لا يعني تماثل الاسماء تناظرا كما ان للانسان يد ولالحمار يد ام ليس للحمار يد للحمار يد يد وللنمله يد. صح للنمله يد ام ليس نقول للنمله يد يد هل يد يخطر ببال أحد العاقة أن يد النملة كيد الضمار؟ فلاذا يخطر ببالنا حينما نقول أن لله يد للإنسان يد أن, يد أن, أن يدنا كيدنا؟ إذا كانت عقولنا لا تقبل الثماكن في أيدي المخلوقات بعضها مع بعض فمن باب أولى أن لا تقبل عقولنا الثماكن في يدنا مع يد الله زبارة وبنفس المنطب وبنفس القاعدة نقول إدبات من للنملة أو المينفيل أو الحمار لا يعني أن ننفي اليد على البقية المخلوقات كما أن للنملة يد والإثمار يد فييد الحمار تليق به ويد النملة تليق بها ويد ابن آدم تليق به ويد القذر كذلك؟ الذي أعطى كل شيء خلقه وثم ندى الله أُعْطَى أعطى كل شيء خلقه بما يناسبه أعطى النملَة يداً تناسبه و تلِقُّ به وأعطى الإنسانا يداً تناسبه و تلِقُّ به وأعطى الحمار يداً تنرة ، و أعطى صيلة يداً تّنرة و أعطى الأسد يداً تناسبه و به وحينما نثبت هذه الأيديِ لكل هذه المخلوقات لا يعني أن ننفيها عن مخلوقات تصوى فللإنسان يده إثباتنا من صفة يده للإنسان لا يستمثل أن ننفي عن الحمار صفة اليد هل يمكن أن يأتي متفنسل ويقول أنتم تشبهون الإنسان بالحيوات حينما قلتم للإنسان يد وللحيوات الحمار هل هناك عطل لقول هذا هل يوجد لا يوجد. لكن حينما نقول للانسانيه وللحماريه غاية ما في هذا الباب ان اخبار والاعلام فقط نخبر ونعلم بان للانسانيه وان للحماريه ولا في هذا نوع تماثل بين هذا ولا هذا ولا اشتراك بين هذا ولا ذا ولله تعالى المثل الاعلى حينما نثبت لله تبارك وتعالى يده لا يعني ذلك بحال من الأحوال المماثلة بين المخلوق والخالق قال المسنك وعينه من رحمة ونأوها كوجهه ويده وكل ما من نهجه وعينه وصفة النزول وخلقه تحضر من النزول وعينه أثبت الله تعالى للمسي صفة العين وكذلك الإمام السفاري رحمه الله اثبت هذه الفتفى لربه بناء على الاخبار الصحيحه الوارده في هذا الباب من قول الله عز وجل ولتثنى على علم ومنها قول الله انك تبارك وتعالى تجري باعيننا تجري باعيننا ومنها الحديث المتفق عليه عن عبد الله نبي عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر الزجال فقال إن ربكم ليس بأعور وأشار إلى عينه ألا وإن الزجال أعور عينه وهذا الحديث من أهم الأحاديث التي تثبت صفة العين لله تبارك وتعالى لأن النبي صلى الله عليه وسلم أشار إلى عينه لما ذكر شفة العين لله كبارك وتعالى قال إن ربكم ليس الأعوى وأشار إلى عينه عليه الصلاة والسلام وهذا أفاد إفادته الأولى أن لله عز وجل عيني الثاني لأن العوى يكون في عين والأخرى تكون سليم فهذه أثبتت شفة العينين لله تبارك وتعالى الثالثة أنها عين حقيقية بالمعنى المعروف في لغة العرب والذليل أن النبي صلى الله عليه وسلم أشار إلى عين ليثبت أنها عين حقيقية ليست عوراء أنها عين عين من؟ عين الله تبارك وتعالى أن عين الله عز وزاً ليست عوراء وأنها عين حقيقية والدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم أشار إلى عينه وهو عين النبي صلى الله عليه وسلم حقيقية أم تخيلية حقيقية فإشارته إلى عينه دليل على إرادة حقيقة العين لا معنى مؤولا لأن العين بلغة العرب تطلب على كم معنى آه على ثلاثة معانا تطلق العين ويراج إلها النفس وتطلق العين ويراج إلها الإبصار وتطلق العين ويراج إلها نبع الماء نبع الماء يسمى عين في газ كذلك فتطلق العين ويراج إلها هذه الثلاثة معانا أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يُبيت أي معنى يريد من هذه الثلاثة معانا. فكيف بيّم لأن أشار إلى عين لو قال لو أشار إلى قر لفهمنا أنه يقصد ماذا عين النار لو أشار إلى فضعه لفهمنا أنه يقصد النفس لكنه أشار إلى ما إلى أيه إلى عنه عليه الصلاة والسلام فدلنا بذلك على أنه أراد حقيقة العين صلى الله عليه وسلم ولم يريد التمثيل عليه الصلاة والسلام إنما قراد تكبان النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن في مقام التمثيل وإنما كان في مقام التكبان والدليل أنه ذكر ذلك في مقادل ذكر عين الزجال فأخبر أين عين الزجال عوراة وقال وإن ربكم ليس لأعور وأشار إلى عينه ليدفت أنها عين سليمة هل عين مجيسراً لسلام عوراة أم سليمة سليمة فأسار إلى عينه صلى الله عليه وسلم ليثبت أنها سلمة ليس بعورة وأنها عين حقيقية بالمعنى المعروف في لغة العرب الجهمية والمحتجرة طبعا يقولون العين هي الرعاية والعناء ولتصنع على عينه أي برعاية وعناء تجري بأعيننا هل برعايتنا وعنايتنا وحفونا ونرب عليهم بحديث عبد الله بن عمر الصريح الجلالة على أن العين هنا عين حقق منها. ونضيف إلى ذلك أن الله تعالى أثبت لنفسه رؤية الخلف فقال لموسى وهارون لا تخاف إنني معكم أسمع وآخر أسمعوا وأرى قال صنف وصفة النزول أيضا صفة النزول من الصفات الثابتة لله تبارك وتعالى أنه ينزل سبحانه وتعالى في كل ليلة في الثلث الأخير منه كما جاء في الصحيحين وهو عند مالك الموطأ قال قال رسول الله عن أبي هريرض رضي الله عنه قال, قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ينزل ربنا في الثلث الأخير من كل ليلة فيقول هل من سائل فأخطي هل من مستغفر فأخفر له هل من سائب أتوب عليه حتى يطلع الأجل ولا خلاف بين الصحابة في أن الله تعالى ينزل في الثلث الأخير من كل ليلة وهذا النزول نزول تكريم لمن يقومون الليالي لرب لرب العالمين يكريمهم الله تعالى بأن يتنزل إلى السماء الدنيا تكريما لهم وإجابة لدعاةه ومغفرة لذنوبه ورفعة لدرجاته قال أحمام بن طيب رحمه الله في نيته وكذا نزول ربي جل جلاله في النص من وذاك الثالث من ذاك يسألني فأغفر ذنبه من ذا يتوب إلي من عصياني من ذاك يسألني فأغفر ذنبه من ذا يتوب إلي من عصياني من ذا يريد شفاءه من سقمه فأنا القريب مجيب من ناداني ذا شأنه سبحانه وبحمده حتى يكون الفجر فجراً ثاني ذا شأنه سبحانه وبحمده حتى يكون الفجر فجراً ثاني ينزل في الفرج الأخير وتعالى من كل ليلة ويجيب دعوة الذاعين ويغفر للمستغدلين حتى يطلع الفجر فإذا طلع الفجر صعد تبارك وتعالى والتوى إلى السماء مرة أخرى فهو في كل ليلة ينزل تبارك وتعالى المتدع من الجهمية والمعتزلة والتشاعر ينكرون هذه الصفة سفة النزول الضرباني ويحرفون هذا الحديث النبي صلى الله عليه وسلم يقول ينزل ربنا الساعر والمعتزل يقولون تنزل رحمة ربنا ولل مقصود بالنزول هنا نزول ماذا الرحم تنزل رحمة ربنا في ثلث الأخير من كل الليل والرد عليهم من ما يكون الرد عليهم من أسهل ما يقول هل الرحمة لا تنزل إلا في الثلث الأخير في قبل الآن في مجلسنا هذا هل الرحمة تتنزل نعم تتنزل بنفس قول يجوث الله عليه وسلم في الصفحيحين عاب هريرة وما تسمع قول جميل من بيوت الله يتون كتاب الله ويتدارسونه فيما بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله قيما عنده الآن رحمة الله تتنزل وكل من علم تتنزل في رحمة الله تبارك وتعالى هل نحن في الزلوث الأخير من الليل؟ كلا هذا باطل تفسيرهم لهذا الحديث باطل وحصن لرحمة الله تبارك وتعالى التي تتنزل في كل كله قال عز وجل ورحمة واسعة كل شيء ومتى ما وزد مجلس ذكر حتى لو في تتنزل رحمة الله تبارك وتعالى فعلى هذا يكون هذا الحديث ليس من صحيح ليس صحيح المعنى بهذا التأويل تنزل رحمة ربنا في ثلث الأخير من كل الإله لأننا نعلم يقينا أن رحمة الله تنزل في كل حيل إذن تأويلهم باطل تردغ الآيات والأحاديث الدالة على أن رحمة الله عز وجل تنزل في غير الثلث تنزل في الثلث وتنزل في غير الثلث إذا ليس المقصود هنا نزول الرحل وإنما المقصود هنا نزول الله تبارك وتعالى لماذا لا نؤول هذه الصفقة إلى معنى الآخر نقول لأن الأصل في الكلام الحقيقة أم المجال الحقيقة الأصل في الكلام الحقيقة والنبي صلى الله عليه وسلم يقول ينزل ربنا فنعمل هذا كلام على حقيقته لأن الأصل في الكلام الحقيقة ولو أراد النبي صلى الله عليه وسلم معنى آخر لبين هذا المعنى الآخر فإنه صلى الله عليه وسلم بلغ البلاغ المبين ورفع الاشتباق عن هذه الأمة فأزالت شبهة وأقامت حجة وأوضح المحجة فقال ينزل ربنا في الثلث الأخير من كل ليلة فالأصل في الكلام الحقيقة فنحمله على حقيقة النزول الرباني لله تبارك وتعالى هذا السبب الأول تاني نحمل النزول على حقيقته لأن أول من خوطف بهذه الحديث بأول من خوطف بهذا الحديث الصحابة وفهموا هذا الحديث على نزول الحقيق وهم الصحابة الغنوية عليهم اعظم الناس تنزيها لله عز وجل وتعظيما لله تبارك وتعالى وافهم الناس لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد ردنا النبي صلى الله عليه وسلم الى فهم الصحابه فقال عليكم بسنتي وسنه الخلغه الراسدين المدينه للبعد قال ابو داود عن قال ابو عن عن العروبه بن وقال كما في مسلم عن ابوس الاشهي اصحاب الامانه لامته أمن لها في كل شيء كما سبق معلى في الفهم وفي العمل وفي العلم وفي الأخلاق وفي العقيدة وفي كل شيء طريقة الصحابة هي الأقوم ولأن الله تعالى مدح المتبعين له في أفعالهم وأبهالهم فقال عز وجل والمهاجرون الأولون والسبقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم مدح السادقين من المهاجرين ومدح الأنصار ومدح المستبعين لمن للمهاجرين والأنصار الأنصار مدحهم في ذاته والمهاجرون مدحهم في ذاته ومن جاء بعد المهاجرين والأنصار لن يمجحهم في ذاته إنما مدح من المستبعين منهم للمهاجرين والأنصار طاضح فالنبي صلى الله عليه وسلم سبح الله تبارك وتعالى هنا ردنا الى فهم الصحابه رضوان الله عليهم نتبعهم في الفهم لكلام الله وكلام رسوله ونتبعهم في العمل بما جاء بالله وبما جاء رسوله الله عليه وسلم بهذا ننال الفوز العظيم والرفعه والمعيه الصحابه رضوان الله عليهم كما جاء الصحيح عن انس رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال المرء مع من احب قال انس فانا احب أبا رسول الله وأبا بكر وعمر وإن لم أعمل بأعماله هذا ما يقوله أنس رضي الله تعالى ونحن نشهد الله أننا نحب رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحب أبا بكر وعمر وعثمان وعلي وأناس ابن مالك وجميع الصحابة في الله عليهم ونفهم فهمهم ونعمل عملهم ونرجو أن يحشرنا الله تبارك وتعالى معهم قال المسلح وخلقه فاعذر من النزول وخلقه أي صفة الخلق لله تبارك وتعالى فإن الله تعالى هو الخالق فقال عز وجل هو الله الخالق البارئ المفوت فسمى نفسه بالخالق وقال عز وجل وربك يخلق ما يشاء ويرسق فأخبر أنه يخلق تبارك وتعالى وقال عز وجل وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما لاعبين فاقبر انه خلق السماوات وخلق الارض تبارك وتعالى ولم يخلقهما لا اذا ولا لهو وقال اننا خلقنا الانسان من نقطه الامشاج النطريق فاقبر أنه خلق الانسان فهو الخالق تبارك وتعالى الذي يخلق الأشياء على غير مثال سابق والمصل ذكر في صفة الخلق مع هذه الصفات الاخرى وهذا من ذكاء مصنف وفقمته ورجاحة عقله وإقامته للحجة على المقال فإن صفة الخلق لله تبارك وتعالى لم ينازع فيها بنازع إلا فرعون والنمروذ ومن ادعى ربوذية والألوهية أما كفار قريش فالله تعالى قال: من خلق مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ" فقصره قريش كانوا يؤمنون بأن الله هو الخالق وكذلك الجهميه يثبتون بأن الله هو الخالق وكذلك المعتزله يثبتون بأن الله هو الخالق وكذلك الأساع يثبتون بأن الله هو الخالق وكذلك اهل السنه من السلف الصالحين رحمهم تثبتون بأن الله تعالى هو الخالق المصلف السفارين رحمه الله يقول يا أيها الناس إذا كنتم تؤمنون وتثبتون لله تعالى صفة الخلف وهي, وهي ثبتت بالكتاب والسنة فما منعكم أن تثبتوا صفة الوجه والعين واليد والنزول وقد ثبتت بنفس الأجلة التي ثبتت بها صفة الخلف من أين علمنا بأن الله هو القالب؟ نعم بثلاث دلالة دلالة القرآن ودلالة السنة ودلالة العقم للأسف أن الأشاعر لما أثبتوا لله سبع صفات لم يثبتوها بالنفس وإنما أثبتوها بالعقم قالوا لكن لم نثبت هذه الصفات السبع إلا لأن العقل دل عليها ولو لم يدل عليها العقل لأنكرناها هؤلاء من؟ الأشاع أما المعتزلة فإنهم أنكروا الصفات عموما جملة وتفصيلا والجميع أنكروا أثناء الصفات العيادة الأشاع وأثبتوا صفة الخلق لله تبارك وتعالى لكن إثبات الأشاعرة لصفة الخلق ليس كإثبات أهل السنة والجماعة وليس كإثبات الثلاث الصالحين ما الفرق؟ الفرق أن الثلاث الصالحين أثبتوا صفة الخلق بناء على دلالة الوحي أولاً ثم بدلالة العقل الثاني فالثلاث يجعلون دلالة الوحي هي هي الحصر في إثبات الأصناح والصفر الأشاعر لم يثبتوا صفة الخلق من بادي أن نقول إنما أثبتوه من بادي العقل إذن إثبات الثلاث الصالحين في صفة الخلق ليس كإثبات الأشاعر تختلف الطريق هؤلاء أثبتوا بالعقل والثلاث الصالحون أثبتوا ذلك بالنصوص ولهذا الثلاث الصالحون إضطربت قائدتهم فأثبتوا جميع الأسماء التي وردت في الكتاب والسماء أما الأشاعر لم يثبتوا بقية الأسماء والصفات قالوا لأن العقل لم يدل عليك يزعمون أن الله لا يتكificar قالوا لأن العقل لا يدل على ذلك يزعمون أن الله تعالى ليس له وجه قالوا لأن العقل لا يدل على ذلك يزعمون أن الله سبحانه وتعالى لا قالوا لأن دلالة العقل لا تدل على ذلك يدعمون بأن الله تعالى لا يخبر يقولوا لأن دلالة العقل لا تدل على ذلك مع أن الله تعالى أثبت هاجم الشباب كلها في كتاب يا أيها الذين آمنوا لا تتولوا قوما غضب الله عليه ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جانا مخالدا فيها وغضب الله عليه ونعم وطريقة السلف هي الطريقة التي أمرنا بها أن نؤمن بكل ما جاء في القرآن وبما جاء في سنة النبي عليه الصلاة والسلام أكتفي بهذا القجر الله أعلم وصلى الله عليه وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه السمعين